بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطْعِلِ كَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَصَدَ بِاللَّهِ وَتِيلًا الله العظيم. سيدي يا رسول الله عزرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصفا. عزرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ظرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء قل بحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحذرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخصف نوره لكن نور محمد لن يخصفا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 القارب الشيخ طاه النعماني علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقار الازاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم والذين كفروا بآيات الله أولا قُلْ أَفَتُغَيْرَ اللَّهِ تَمُرُونَ إِنْ أَيُّهَا وينجي الله الذين اتقوا بمفاذاتهم لا يمسهم وينجي الله الذين استقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء هو هو ولا كن بشيء وكيل له ما قيل كماث ياله الضال قلند فغ الله قل فغير الله تمرون يا عبد قل فغير الله وا حين لنينا من فمن كان حين رب يا لا بپننا ما لك ولا تكون بل الله فاعبد بل الله قل أفغير الله كونن من الخاسرين بل الله بل الله فاغد بل الله فاغد وكم من بود الله mim قبضته يوم القيامة é o وذاق، وما قدر الله أقادر وما قیامتی و سمار سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى و انو في الخان ونفق في الصور فصعق من في الزماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم na في pi فإذا هم ye Why not? خوضی خدا well, وغفيت كل نفس ما عملت وهو بِمَا بما الذين كفروا إلى جهنم مزمرة حتى <تصفيق> حتى إذا جاء أوزة وقال لهم خذ. ولا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين <تصفيق> لكي لا تدخل أبواب جنما صالحين فيها فبسم المتكبرين. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ حَتَّى love. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم صدق وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبق فادخلوا وَ وَص النزين By wovum وترى الملائكه وَتَهَرَّى الْبَلَائِكَ تَحَاف إِنَّا مِن حَوْلِ اللَّهِ يُسْتَبْحَنُ بِحَمْدِ رَبِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِل وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله be in صدق الله العظيم والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأتت الزهور السعد خدا مغردة. وسمعت امة التوحيد افتز قلبها يردد انغاما ولحنا مخلدا. ايها سيادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات بينان تله علينا ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيط طاهر النعماني علم التلاوة بنصر والعالم الاسلامي وقار الازاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحلية ايدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى والهندسة القهربائية واللغة للانوار وخدمة الضيافة المتميزة اقامتها لكم احدى سلسلة مخازن الحد محمد رشاد ابو هاشم واولاده والمقيم بسنجره مركز ابو حماد كما حضر اثناء الثلاوة رضيلة العارف بالله الشيخ موسى المسلمي ونجله الشيخ محمد موسى المسلمي كي يؤدي واجب العذاء الى اسرة الفقيد الراحل سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحماته وشكر الله سعيكم جميعا